الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم يوم القيامة لا ريب فيه ومن الصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقسهم بما كسبوا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 لا يهاجرو في سبيل فَإِن فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم وَلَا ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حَصِيرَتْ سُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ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 ولا تقولوا لمن لقا اليكم السلام لستم منا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان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 وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 وَمَنْ يَكْفِبْ خَطِيئَةً وِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احتمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُظْلُوكُ وَمَا يُظْلُونَ إلَّا أنفسهم وَمَا يَضُرُّكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خير في كثير من نجواهم الا من مر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكن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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب في يتام النساء لَا لا توتونهن ما كتب لهن لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ لَنفَسُ الشُّهَ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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُنْذِرْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاآكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخْرِيٍّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَلَا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 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرًا ثم زادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 قالوا ألم نَكُمْ معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ لَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا